طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين أما بعد سبق الكلام في الدرس السابق تكلمنا على مسألة الاستواء لله عز وجل وأنه استواء حقيقي يليق به سبحانه وتعالى فتوقفنا عند هذا الباب وتكلمنا على جزء من الباب الذي بعده ونعيد أو نراجع الدرس السابق ثم بعد ذلك نستأنف الدرس ما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في الاستواء لله عز وجل نعم أنه استواء حقيقي يليق بجلاله سبحانه وتعالى فنثبته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكيف طيب الاستواء لله عز وجل جاء أو نقول الاستواء جاء على أنواع الاستواء على انواع نعم يعني بمعنى ياتي بمعنى العلو وياتي بمعنى الارتفاع وياتي بمعنى الاستقرار وياتي بمعنى الصعود ومن المعاني ايضا ذكر بعضهم الجلوس وغير ذلك من الالفاظ طيب هل خالف احد في مساله الاستواء لله عز وجل نعم وهم المعطلة قالوا أن نعم أن الاستواء لا يليق عز وجل فماذا قالوا قالوا الاستواء بمعنى الاستيلاء الاستيلاء طيب استدلوا على ذلك ببيت قد استوى بشرون على العراقي من غير سيف ولا دم مهراقي ورددنا عليهم بعدة ردود الرد الأول نعم نعم أن هذا البيت مصنوع ثانيا أنه لا يوجد الاستوى بمعنى الاستيلاء في اللغة أنه مخالف للكتاب والسنة والإجماع في ذلك طيب نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين في متنه العقيدة الواسطيه وقوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك الي وقوله بل رفعه الله إليه وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقوله يا ها هامال ابني صلحا لألي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا بسم الله الرحمن الرحيم ذكر مصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل صفة العلو لله عز وجل فأولا نقول ما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في صفة العلو نقول يعتقد أهل السنة والجماعة أن من صفات الله عز وجل الذاتية صفة العلو ودل على هذه الصفة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة والحس بل كل دليل يصح أن يكون دليل للعلو لله عز وجل أي جميع أنواع الأدلة الكتاب والسنة والعقل وكذلك الفطرة والحس والذوق والاجدان وغير ذلك من الأدلة يصح أن يستدل بها المسلم على إثبات العلو لله عز وجل وعلى ذلك نقول أدلة العلو كثيرة جدا حتى ذكر بن قيم رحمه الله تعالى أن أدلة العلو أكثر من ألفين دليل في الكتاب والسنة تدل على علو الله عز وجل لذلك يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى لقيت أكثر من ألف عالم من مكة والحجاز والعراق قرنا بعد قرن يقولون بإثبات العلو لله عز وجل وعلى ذلك نقول العلو لله عز وجل ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة وكذلك الحس والوجدان وغير ذلك فنثبت العلو لله عز وجل فنقول بأنه علو حقيقي يليق به سبحانه وتعالى فنثبته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكيف قد يقول قائل هل لنا حاجة في ذكر الأدلة من العقل ومن الفطر ومن الفطرة ومن الحس وغير ذلك نقول لسنا بحاجة ولكن نأتي بها من باب تنوع الأدلة ومناقشة الخصم لأن الخصم ينفي عن الله عز وجل العلو وغير ذلك بحجة عقلية فلذلك نضطر أن نتنزل معه فنذكر أدلة العقل والفطرة قد يقول القائل كيف نستدل على إثبات العلو من العقل نقول لو قال لك قائل العلو هل هو من الصفات الممدوحة صفات الكمال أو أن السفل هو من صفات الكمال في العقل أن الشيء العالي دائما هو أكمل من الشيء الذي يوصف بالسفل فلذلك نقول أن العقل يدل على أن الشيء العالي أكمل فلذلك الله عز وجل موصوف بصفات الكمال طيب الفطرة نقول دلت الفطرة على أن الله عز وجل في العلو حتى أن الكافر تجده يؤمن بذلك وإن كان لا يؤمن بوجود الرب كالملاحدة وغيرهم لذلك نشاهدهم إذا فرح الإنسان أو غضب أو غير ذلك تجده يرفع رأسه إلى السماء طيب لماذا شيء فطري حتى الذين ينكرون العلوم المعطلة الإنسان إذا أراد أن يدعو تجده يرفع يديه في ذلك ثم بعد ذلك ينظر إلى السماء طيب لماذا تنظر إلى السماء الفطرة دعت لذلك والحس أي الواقع في ذلك فلذلك نقول أن جميع الأدلة دلت على إثبات العلو لله عز وجل يذكر في قصة عن أبي المعالي الجويني الإمام المعروف من أهل الكلام كان يتحدث وينفي الاستواء عن الله عز وجل كان يحدث طلابه في ذلك، فيقول كان الله ولم يكن شيء، وهو الآن على ما كان. فجاءه الهمداني وهو من طلابه، فقال يا شيخ دعنا من ذكر العرش وذكر الاستواء في ذلك حدثنا عن هذه الضرورة التي نجدها في أنفسنا ما قال قط وما قال عارف قط يا الله إلّا ارتفع قلبه إلى السماء. هذه الضرورة التي نجدها كيف ندفعها؟ فخرج يضرب رأسه في ذلك يقول حيران حي الهمداني حيران حي الهمداني لماذا؟ لأن هذا دليل لا يمكن للإنسان أن يدفعه حتى لو أنكر ما في الكتاب والسنة وحرف ذلك فإن هذا الدليل لا يمكن للإنسان أن يدفعه فلذلك يأتي آل السنة والجماعة بأدلة العقل ودلة الفطرة لأن هذه الأدلة لا يمكن للإنسان أن يدفعها حتى الذين يثبتون او يتحدثون او يستدلون بالعقل احيانا اذا حاجستهم بالعقل يتوقفون في ذلك وعلى ذلك نقول ان العلو لله عز وجل ثابت بالكتاب والسنة والاجماع والعقل والفطرة والحس وغير ذلك من انواع الادلة طيب قلنا لكم ان ادلة العلو لله عز وجل اكثر من الفي دليل ولكن هذه الأدلة التي هي أكثر من ألفي دليل نقول منها ما يكون مصرحا بالعلو أدلة كثيرة جاءت بإثبات العلو لله عز وجل ونوع آخر صرح بالصعود لله عز وجل ودلة أخرى صرحت بالنزول من عند الله عز وجل كالملاكة التي تنزل والملاكة التي تصعد في ذلك وكذلك تصريح الأعمال وارتفاعه إلى الله عز وجل هذه أنواع أدلة كل دليل أو كل نوع يضم بذلك أدلة كثيرة طيب أنواع العلو نقول العلو له أنواع النوع الأول علو الذات علو الذات أي أن الله عز وجل بذاته عال على كل شيء النوع الثاني علو الصفات النوع الثالث علو القهر طيب أيها الذي ينكر المعطلة الأول أم الثاني أم الثالث الأول فهم يثبتون أن الله عز وجل بصفاته عال ولكن ينكرون علو الله العلو الذاتي في ذلك وهذه من المسائل العجيبة أن المعطلة يجمعون على ما كان مصرحا بالكتاب والسنة بل لا يوجد أدلة أكثر من أدلة العلو ومع ذلك تجدهم يجمعون على نفي العلو عن الله عز وجل طيب أقسام الناس في العلو نقول الناس في العلو على أقسام القسم الأول وهم أهل السنة والجماعة قالوا بأن الله عال على كل شيء فعلو الله علو حقيقي على كل شيء علو مطلق الطائفة الثانية وهم الجهمية الذين نفوا العلو عن الله عز وجل فمنهم من نفى العلو هكذا مطلقا ومنهم من وصف الله عز وجل بالسلوب أي بالنفي قال لا هو داخل العالم ولا خارج العالم لا فوق ولا تحت وغير ذلك وغاية أو نهاية أمر هؤلاء أنهم ينكرون الله عز وجل لأن الشيء الذي لا يكون داخل العالم ولا خارجه لا في العلو ولا في السفل ولا غير ذلك إنما هو العدم الطائفة الثالثة أهل الكلام من المعتزلة ومن لف لفهم كالأشاعر والكلابية وغيرهم وقالوا بأن الله كان قبل أن يخلق كل شيء وهو الآن على ما كان كان الله قبل أن يخلق كل شيء أو يقولون كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما كان يريدون نفي العلو والاستواء عن الله عز وجل الطائفة الرابعة وهم أهل الحلول الذين قالوا بأن الله في كل مكان حل بنا حتى أنهم وصفوا الله عز وجل بما يستقبح فقالوا بأن الله في أجواف بني آدم وفي الكلاب وفي الحشوش وغير ذلك تعالى الله عما يقولون ومثل ذلك أيضا الاتحادية الذين قالوا بأن الله عز وجل اتحد بالمخلوقات وهذا بلا شك أنه قول مصادم لكتاب السنة والاجماع والعقل حتى المعطلة في ذلك من المعتزلة والكلابية وغير ذلك منهم من ينكر هذا القول لأنه صريح في الكفر بالله عز وجل أقصد قول الحلولية والاتحادية الطائفة الخامسة أو السادسة الخامسة أو السادسة في ذلك من قال أو من جمع بين قول أهل السنة والجماعة وبين قول الحلولية الذين قالوا بأن الله مستو على عرشه في العلو وهو معنا بذاته فجمعوا بين القولين طيب مراد هؤلاء أي النفات النفات النفات العلو عن الله عز وجل نقول مراد هؤلاء أنهم يريدون إنكار وجود الله عز وجل كالحلولية والجهمية وغيرهم لذلك يقول عباد بن عوام جادلت في ذلك بشرا أي بشر المريسي فوجدت أنه في نهاية أمره أنهم يقولون أن الله ليس في السماء أي أن الله عز وجل ليس في العلو ويترتب على ذلك أن الله عز وجل ليس بموجود لأنه إذا لم يكن في العلو ولا في السفول، ولا داخل العالم ولا خارجه فحقيقة أمرهم أنهم يقولون بأن الله ليس بموجود ولكن لا يستطيع أن يصرحوا بهذا القول فلذلك يقولون بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا في العلو ولا في السفل فيتون بهذه الألفاظ حتى لا يجد الناس عليهم شيئا طيب لو قال شخص ما الفرق بين العلو والاستواء نقول الفرق بينهما من خلال الدراسة التي ذكرت الاستواء والعلو نجد أن هناك فرق فأولا العلو دلالته الكتاب والسنة ونزيد على ذلك ماذا العقل والفطرة والحس بخلاف الاستواء فدلالة الاستواء الكتاب والسنة ثانيا نقول أن العلو إنما هو علو مطلق على كل شيء بخلاف الاستواء فالاستواء هو علو خاص على ماذا؟ العرش وعلى ذلك تقول بأن الله عال على السماء وعال على الأرض وعال على الجبال أما الاستواء فإنك تقيده بالعرش فتقل مستوين على العرش ولا تقل مستوين على السماء أو مستوين على غير ذلك من ألفاظ وإنما تقل مستوين على العرش فهو علو خاص على العرش الثالث نقول من الفروق أن الاستواء من الصفات الفعلية وأن العلو من الصفات الذاتية هذا بناء على التعريف الذي سبق في مسألة تعريف الصفات الذاتية والصفات الفعلية فلذلك نقول أن قد نفرق بينهما إلا إذا قلنا بأن الاستواء من الصفات الذاتية بناء على التعريف وسبق التعريف في ذلك فمن يعرف لنا الصفة الذاتية لله عز وجل الصفة الذاتية لله عز وجل نعم هي الصفة المتعلقة بالذات أزلا ولا تنفك عنه أبدا في ذلك فنقول أنها صفة ذاتية لله عز وجل طيب الفعلية ما كانت متعلقة بالمشيئة أي يفعلها متى شاء كيف شاء أو كانت بعد أن لم تكن فنقول على هذا التعريف فإن الاستواء ماذا من الصفات الفعلية وعلى التعريف الآخر للصفة الذاتية وهو ها بحمد نعم إذا قلنا بأن الصفه الذاتية تعريفها وما تعلق بذات الله عز وجل ولا ينفك عنه ولا نقيد ذلك بأزلا فإننا نقول أن الاستواء يكون بذلك من الصفات الذاتية لله عز وجل طيب لو قال القائل هل يجوز نقول بأن الله أو نسأل عن الله عز وجل بأين وكيف وكم ومتى الله أو لا يجوز بذلك ذهب أهل التعطيل إلى أنه لا يجوز لأحد أن يسأل عن الله عز وجل بهذه الأسئلة فلا يجوز أن تقول أين الله أو كم الله أو متى الله أما أهل السنة والجماعة قالوا بأنه يجوز للإنسان أن يسأل عن الله عز وجل بأين وكم ومتى والجواب عن ذلك نقول إذا قال القائل أين الله فقل في العلو أو في السماء وإذا قال لك كم الله فقل قل هو الله أحد وإذا قال متى الله قل هو الأول والآخر وإذا قال كم الله وإذا قال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 en de afgelopen jaren, en de afgelopen jaren, en de بكل شيء نعم من... ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى صفة المعية لله عز وجل بعد أن ذكر الاستواء وذكر العلو ناسب أن يذكر المعية لله عز وجل لماذا لأن بعض الناس لا يستطيع أن يجمع بين هذه الصفات فيظن أن إذا قلنا بأن الله في العلو أنه ليس معنا وإذا قلنا بأن الله معنا لا يمكن أن يكون في العلو فأراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين أن الله عز وجل قد استوى على عرشه وأنه في العلو وأنه معنا حق على حقيقته فما هو اعتقادنا في ذلك نقول اعتقد أهل السنة والجماعة أن الله معنا حق على حقيقته وهو معنا بعلمه سبحانه وتعالى وهو مستو على عرشه وهذه الصفه اي صفه المعيه لله عز وجل صفه حقيقيه تليق به سبحانه وتعالى دل على ذلك الكتاب والسنه والاجماع فنثبت ذلك من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف ومعنى المعية لله عز وجل نقول معية الله عز وجل إنما هي معية علمية فهو معنى بعلمه سبحانه وتعالى وأصل المعية في اللغة هي بمعنى المصاحبة أو مطلق المقارنة أو المصاحبة ولكن لوازم هذه المعية تختلف باختلاف النص أو باختلاف الدليل في ذلك فتارة المعية تكون بمعنى الاختلاط أي يختلط بالشيء الشيء بالشيء كان تقول مثلا الماء مع اللبن أو تقول خلطت الماء مع اللبن فهنا المعية بمعنى الاختلاط وقد تكون بمعنى النصرة كان تقول لشخص اذهب وأنا معك وقد تكون بمعنى الملابسة كان تقول لشخص دخل فلان والكتاب معه أو دخل البيت والكتاب معه أي متلبس أن معه الكتاب فالمعية في الأصل أنها تكون بمعنى مطلق المقارنة أو مطلق المصاحبة ثم بعد ذلك لوازم هذا اللفظ يختلف باختلاف السياق فقد يكون بمعنى الاختلاط قد يكون بمعنى النصرة قد يكون بمعنى التأييد وقد يكون بمعنى الملابسه وغير ذلك طيب الناس في إثبات المعية لله عز وجل نقول ينقسم الناس إلى أقسام القسم الأول وهم أهل السنة والجماعة قالوا بأن الله عال على خلقه مستوى على عرشه وهو معنا حق على حقيقته سبحانه وتعالى الطائفة الثانية وهم الجهمية والجميع يقولون بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ثم بعد ذلك ينفون عن الله عز وجل المعية وحقيقة أمر هؤلاء أنهم ينفون وجود الله عز وجل طائفة الحلولية الذين قالوا بأن الله معنا بذاته فهو مختلط بالخلق حال بهم الطائفة الرابعة وهي طوائف من أهل الكلام الذين جمعوا بين أهل السنة بين قول أهل السنة والجماعة وبين قول الحلولية قالوا بأن الله في السماء أو أنه مستوى على عرش وهو معنا بذاته مختلط بنا فهو لا جمع بين قول أهل السنة وبين قول الحلولية أو الجهمية في ذلك والمعية نقول تنقسم إلى قسمين القسم الأول المعية العامة التي هي بمعنى إدراك إدراك الشيء على حقيقته وهي التي تقتضي إحاطة الله بكل شيء سبحانه وتعالى فهو مطلع على جميع الخلائق مطلع على أقوالهم وأعمالهم ومطلع على ما في قلوبهم في ذلك فهذه معية عامة لجميع الخلق كما في قوله تعالى وهو معكم فهي معية عامة النوع الثاني معية خاصة وهذه المعية الخاصة تقتضي النصرة والتأييد وذلك إذا علقت بشخص أو وصف إذا علقت المعية بشخص أو وصف فإننا نقول أنها تكون بمعنى النصرة أو التأييد كما في قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا طيب وإذا كان معهم فهو مؤيد لهم ناصرهم ان الله مع الذين اتقوا فتقتضي التأييد والنصره في ذلك وعلى ذلك نقول ان المعيه على نوعين معيه خاصه معيه عامه التي هي بمعنى الاطلاع والاحاطه بالخلق فهي لجميع الخلق وهو معكم اينما كنتم النوع الثاني معية خاصة وهي التي متعلقة بشخص أو متعلقة بوصف فهي تكون للنصرة والتأييد والإعانة والتوفيق وغير ذلك وسيأتي إن شاء الله مزيد بحث في كلام المصنف رحمه الله تعالى نزيد على ذلك بحث في هذه المسألة نعم وقوله لا تحزن إن الله معنا وقوله انني معكما اسمع وارى طيب قوله لا تحزن ان الله معنا هذا يدل على المعيه العامه او المعيه الخاصه الخاصة لماذا لانها علقت بشخص نعم انني معكما اسمع وارى عامه او خاصه لماذا لانه علقت بشخص طيب ان الله مع الذين اتقوا خاصة لماذا لأنها علقت بوصف مع الذين اتقوا واصبر إن الله مع الصابرين وصف في ذلك طيب نعم وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين إذن نقول أن الآية الأولى التي ذكر مصنف رحمه الله تعالى فيها إثبات المعية العامة في ذلك كما في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم في الآية الأولى وكذلك الآية, الآية الثانية وهو معهم أينما كانوا هذا فيه إثبات المعية العامة أما الآية التي بعده. في ذلك كقوله تعالى تحزن إن الله معنا إنني معكم نقول أن هذا في إثبات الميعية الخاصة لله عز وجل نعم وقوله ومن أصدق من الله حديثه وقوله ومن أصدق من الله قيلا وقوله إذ قال الله يا عيسى ابن مريم وتمت كلمة وتمت كلمة ربك ستقوى عدلا وقوله وكلم الله موسى تكليما نعم نقول بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى الاستواء والعلو ثم ثلث بالمعيه انتقل إلى صفة أخرى وهي صفة الكلام والقرآن لله عز وجل وهذه المسألة مسألة الكلام لله عز وجل هي من أعظم صفات الله عز وجل وهي من أكبر المسائل التي ينكرها المعطلة بل وقعت فتنة تسمى بفتنة خلق القرآن وهي متعلقة بكلام الله عز وجل لذلك قال بعض السلف ثبت الله الإسلام برجلين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم الفتنة وذلك في فتنة خلق القرآن وهذه الفتنة نقول انها فتنة عظيمة كانت على الأمة الإسلامية وثبت الله عز وجل جماعة من العلماء كأحمد بن حنبل ومحمد بن نوح وأحمد الخزاعي وغيرهم من العلماء في ذلك فصبروا فكانت لهم العاقبة بعد ذلك والإمام أحمد رحمه الله تعالى لقب بالإمام وأمير المؤمنين وكان إمام أهل السنة والجماعة بعد هذه الفتنة وكان الناس قبل هذه الفتنة أي فتنة خلق القرآن كانوا على اعتقاد اهل السنه والجماعة يقولون بأن الله عز وجل يتكلم كلام حقيقي يليق به سبحانه وتعالى وأن القرآن هو كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإله يعود تكلم الله به حقيقة كان الناس على هذا الاعتقاد لا يعرفون إله ثم بعد ذلك جاء الشقي الجعد بن درهم فابتدع القول بأن الله عز وجل لا يتكلم وأن هذا القرآن الذي بين أيدينا إنما هو مخلوق حتى جاء خالد بن عبد الله القسري رحمه الله تعالى فضحى به يوم العيد خطب الناس فقد ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم طيب لماذا؟ لأنه زعم أن الله لا يتكلم وأن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما فنزل فقتله فشكر الناس تلك الأضحية تقبل الله منه تلك الأضحية في ذلك ثم بعد ذلك جاء العبد الشقي ثاني الذي هو الجهم ابن صفوال فنشرها في الأمة وبدأ يذكي هذه الفتنة و ينشر هذه الفتنة بين الناس حتى تمكن منه سلمة بن احوز رحمه الله تعالى في سنة 128 فقتله فكادت أن تنسى إلا أن هناك شخص شقي ثالث هو الذي قعد القواعد ونشرها بين الناس والف فيها وبدأ يناظر وهو بشر المريسي ومن قال بقوله كابن الثلجي وغيرهم ولولا هذا الرجل لكادت أن تنسى هذه الفتنة لأنه لم يؤلف فيها فلم يؤثر عن الجعد أنه كتب كتابا أو الجهم أنه كتب كتابا وإنما هي رسائل أو نقاشات بسيطة حتى جاء بشر المريسي فألف وقعد وكتب وبدأ يناظر فتلقف الناس عنه هذه الفتنة وهذه الفتنة بدأت في سنة مئتين واثنعش للهجرة في عهد المأمون ثم بعد ذلك انتقلت أيضا في عهد المعتصم ثم بعد ذلك في عهد ابنه المتوكل في عهد ابنه الواثق في ذلك حتى نصر الله عز وجل الإسلام في عهد المتوكل سنة 234 كم جلست هذه الفتنة كم سنة من 12, من 12 إلى 234 كم سنة كم 22 سنة 22 سنة كان الناس في ذلك أي كان الولاة في ذلك يأمرون الناس أن يعتقدوا بهذا الاعتقاد بأن القرآن مخلوق ويناظرون الناس في ذلك ويسجنون ويجلدون ويقطعون الأرزاق ويهجرون الناس وغير ذلك حتى يقول الناس بأن القرآن مخلوق في ذلك وثبت الله من ثبت من أهل السنة والجماعة وكان أقوى من قام بهذه الفتن من الخلفاء هم ثلاثة وهم المأمون ثم بعد ذلك المعتصم ثم ابنه المتوكل ابنه الواثق ونصر الله عز وجل الإسلام بالمتوكل رحمه الله تعالى وأقوى من قام بها من الناس أو من من كان يؤجج هذه الفتنة في ذلك نقول ثلاثة أحمد ابن أبي دؤاد وكان يلقب بقاضي البدعة أحمد ابن أبي دؤاد كان يلقب بقاضي البدعة وكان بعضهم يسميه بأحمد البدعة الثاني إسحاق الخزاعي وهو شرطي البدعة أو يقال خادم البدعة الثالث الجاحظ وهو يلقب بشاعر البدعة هؤلاء الثلاثة كانوا يناظرون كانوا يؤيدون الخلفاء وينصرون هذا القول أما أئمة الصبر في ذلك فهم أيضا ولله الحمد أحمد بن حنبل وكذلك الإمام محمد بن نوح وأحمد الخزاعي ونعيم بن حماد وغيرهم من أهل العلم ممن قام في هذه الفتنة أي ممن قام في رد وصد هذه الفتنة وعلى ذلك نقول كان الناس على اعتقاد أهل السنة والجماعة حتى جاء الجعد بن درهم ثم الجهم ثم بشر من ريسي فأرادوا فتنة الناس فمن الله عز وجل على الأمة بالصبر والثبات ثم كانت العاقبة للحمد لأهل السنة والجماعة والناس في هذه الفتنة لهم أقوال كما هم في سائر الصفات نقول لأهل للناس أقوال القول الأول قول أهل السنة والجماعة طيب كم بقى الوقت تقييتين طيب لعلنا إن شاء الله الدرس القادم نقرأ ونتكلم عن أقسام الناس في القرآن نعم ثلاثة الأول نقول طيب من عيدهم ها الأول من هو أحمد ابن أبي دؤاد يسمى بقاضي البدعة ويسميه بعض العلماء بأحمد البدعة أحمد بن حنبل أحمد السنة وابن أبي دؤاد يسمى بأحمد البدعة الثاني آه. إسحاق الخزاعي شرطي البدعة أو خادم البدعة لأنه كان هو رأس أو أمير الشرطة في ذلك الوقت الثالث والشاعر الجاحظ يسمى بشاعر البدعة لأنه كان يؤجج بشعره هذه البدعة هو الجاحظ المعروف نعم طيب سبحانك اللهم